أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى وقد سبقت لنا دروس وحصص في هذا الباب في باب الشمائل والآن في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتناول خصلاتا من خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال أهل الإيمان عامة ويخصلته الخوف وشدة العبودية لله سبحانه وتعالى الخوف أيها الأحبة عبادة يتقرب العبد بخوفه إلى الله سبحانه وتعالى لهذا قال الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين أي من تمام إيمانكم أن تخافوا الله عز وجل وقد وصف الله عز وجل الملائكة الذين هم عباده المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون خافون الله سبحانه وتعالى وكذلك يكون أهل الإيمان فالخوف هنا عباده. والخوف هنا ليس كالخوف من, من الأشياء الأخرى ليس من كالخوف من المخلوقات المختلفة الخوف هنا ممزوج كما يقول العلماء ممزوج بمحبة الله سبحانه وتعالى، تخاف الله سبحانه وتعالى لأنك تحبه، وتخاف عقابه سبحانه وتعالى لأنه أحسن إليك، لأنه سبحانه وتعالى كمنحك منحن جليلة منحن عظيمة تستحق منك الانتباه وتستحق منك أن تصرف تلك النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، ولهذا المؤمن. الحقيقي يخاف دائما أن يصرف شيئا من نعم الله وان كان قليلا أن يصرفه في معصية الله عز وجل ولذلك تجد اولياء الله هم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى شد الخوف هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى اشد الخشيه والعالمون به سبحانه وتعالى بجلاله بكماله بعظمته هم الذين يخافونه سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره إلى غير ذلك من الأمور ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمة نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقدمة الخائفين في مقدمة الذين إذا ذكر الله وجلس قلوبهم في مقدمة الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا في مقدمة الذين يدعون ربهم رغبا ورهبا رغبا ورهبا يعني بين الخوف بين الخوف والرجاء فالمؤمن أمام الله سبحانه وتعالى بين حالتين بين حالة الخوف من وعيده سبحانه وتعالى وبين حالة الرجاء من مما وعد الله عز وجل به اولياءه من الخير والإحسان والخوف له نتائج عظيمة جدا في حياة الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة فمن خاف, الله عز وجل فمن خاف الله عز وجل في هذه الدنيا أخاف الله منه كل شيء ومن خاف الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يأمن يوم القيامة من الخوف يامن يوم القيامة من الفزع لأنه خاف في الدنيا ومن خاف في الدنيا أمن امن في الآخرة قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لماذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم يخافون الله فأمنهم الله وجعلهم الله سبحانه وتعالى في أمين وأمان ويتذكر أهل الجنة أن من الأسباب دخولهم الجنة خوفهم من الله سبحانه وتعالى عندما يكون يكونون على سرور متقابلين وأقبل بعضهم على بعضين يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا قبل في أهلنا أي في الدنيا مشفقين خائفين خائفين على نفسنا خائفين على اهلنا من النار خائفين على أولادنا من النار فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فالخوف من الله هو السبب في الهروب إليه من خاف الله سبحانه وتعالى التجا إليه هرب إليه فكل ما يخافه الانسان يهرب منه ويفر منه إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفته فعليك به إذا خفت الله عز وجل فالزم فالزم بابه فالزم باب الله سبحانه وتعالى فإن من لزم باب الله أمنه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الرضا ممن من الله ولكن السخط ايضا ممن من الله اذن فمن خاف سخط الله سبحانه وتعالى فعليه التشبت برضاه اللهم اني اعوذ اي الوذ واتشبت اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك أتشبت بك لانني اخافك اشي اهرب منك لا مهرب ولا ملجا ولا منجا من الله الا اليه سبحانه وتعالى اعوذ بك منك اعوذ بك منك لا اله الا الله ولذلك يقول العلماء الخوف من الله سبحانه وتعالى طمأنينة والخوف من غير الله سبحانه وتعالى ريبة إذا كالإنسان يخاف من غير الله سبحانه وتعالى فإنه يقع فيه ريبة وتردد وحصرة وظنك وحرج ولكنه إذا خاف الله سبحانه وتعالى حصلت له الطمأنينة قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يصرف أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يصفه بشدة خوفه لله سبحانه وتعالى لدرجة أن ذلك الخوف خلق في نفس ذلك الرجل جلالا لله سبحانه وتعالى وعظمة لله سبحانه وتعالى بحيث, بحيث لا يفكر ذلك الرجل في معصية الله عز وجل فقال نعم عبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصيه نعم العبد صهيب تعرفون من هو صهيب صهيب الرومي من السابقين إلى الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه تبع النور الذي أنزل معه هذا الرجل صهيب وصفه عمر رضي الله تعالى عنه بقوله نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه أي لو لم تكن هناك خشية وخوف من الله لما عصاه إجلالا له ومحبة له أي هناك سبب آخر لماذا؟ لعدم العصيان وهو الإجلال هناك سبب آخر لعدم العصيان وهو إجلال الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى كيف تعصي لها سبحانه وتعالى وأنت تظهر حبه وأنت تدعي أنك تحبه فهناك سبب آخر لم يتحقق عندك ألا وهو الإجلال إجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته هذا ما اراد القاضي عياد رحمه الله وتعالى أن يبرزه من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأمن أن يكون آمنا أولى بالطمأنينة ولكنه مع ذلك كله فهو أشد الناس خشية لله عز وجل أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى وهذا ما أرد أن يبرزه بقوله الفصل الثالث والعشرون الخوف من الله والطاعة له وشدة العبادة قال وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه اختصر كما يقول ما يريد أن يقوله في الفصل كله في ثلاث كلمات قال أما خوفه وأما شدة طاعته, أما طاعته وشدة عبادته الله عز وجل فبقدر علمه بربه سبحانه وتعالى فبقدر شوف, شوف كيف يطرز العبارات كيف يختار الكلمات فخوف أي واحد منا لله سبحانه وتعالى بقدر علمه به فالذي تراه يتخبط خبط عشوا في المعاصي فإنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى وما وقع خلل في سلوك الإنسان وحياته إلا والسبب في ذلك خلل في عقيدته خلل في علاقته بربه سبحانه وتعالى ما مد يده ليسرق إلا لأنه غافل عن الله سبحانه وتعالى يراقبه ما مد يده ليغش إلا وهو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم سره وعلانيته ما مد عينه للحرام إلا وهو لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور إلها غير ذلك من الآيات والدلائل التي تدل على أن من خاف من, من عرف الله سبحانه وتعالى خافه واتقاه وأشد الناس خشية لله أعلمهم بالله سبحانه وتعالى وهم الأنبيات والأمتال فأمثال إذا فخوفه صلى الله عليه وسلم لربه وطاعته له وشدة عبادته له فعلى قدر علمه به فهو أعلمنا بالله وبالتالي فهو أشدنا خشية لله سبحانه وتعالى قال ولذلك قال فيما حدثناه أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال حدثنا أبو القاسم الطربلسي حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله الفيرابري حدثنا محمد بن اسماعي حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن اباه هرث رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا كثيرا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولا كثيرا لو علمنا ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب الله عز وجل وسخط الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وجبروت الله سبحانه وتعالى لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا لأن الإنسان عندما يعلم الحقيقة يرى نفسه لا شيء عندما يعلم الحقيقة يرى عبادته لا شيء لأن هذه العبادات التي نقوم بها وهذه الأعمال التي نقوم بها أمامها ثلاثة أمور ثلاثة أمور هل تقصدون بعباداتكم دخول الجنة أي هل تريدون بعباداتكم ثمنا أن تكون ثمنا الجنة وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ان العطى الله غالية ألا ان العطى الله الجنة سلعة الله لا تشترى بثمن زهيد بثمن القليل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأمواله بأن لهم الجنة يعني كل ما يملكه أغلى ما يملكه الإنسان نفسه ذاته ها هو يبذلها في سبيل الله من اجل الجنة أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا وما له وما يقتاته ما يسد به رمقه ويقيم به أوده ها هو قدمه في, في سبيل الله إذن الجنة غالية هل الجنة تساوي ما نقوم به من ركعات في أيام معدودة تريد بها زمنا لا محدود تريد بها نعيما لا محدود تريد به تمتعان لا محدود يعني اذا بضعة الله سبحانه وتعالى بالنسبه إليك غير نافقة غير رائجة بل كاسده إذا كانت تبع بمثل عبادتنا هذا الأمر الأول الأمر الثاني هل نريد بعبادتنا أن نكافئ الله سبحانه وتعالى مقابل النعم لأنه اسدى إلينا من النعم الشيء الكثير ونحن نعلم أن ثمن النعمتي هو صرفها في طاعة المنعم هل صرفنا كل النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى هل استطعنا هذا ولهذا كان الذين يعلمون أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى الذين يعلمون أن كل ما يتمتعون به من لمح البصر الى ذوق اللسان الى سمع الاذن الى الطعام الهني الى اللباس اللين الى الفراش الوثير الى المركب الهني الى غير ذلك مما يتمتع به في هذه الدنيا كلها لا يستطيع ان يؤدي ثمنه لا يستطيع ولا يستطيع ولن يستطيع إذن فهل نريد بعباده ان تكون ثمنا, ثمنًا ل للنعم التي انعم الله عز وجل بها علينا ان تعد نعمه الله لا تحصوها ما عندها العد ما عندها الاحصاء فكيف نؤدي ثمنها وقيمتها بركعات نركعها بايام نصومها بدريهمات ننفقها ما نستطيع اذا نخلي هذه نمر الى الامر الثالث او هل نريد بعبادتنا ان تكون كفاره لذنوبنا بما جئنا إلى الدنيا فتخبطنا خبط عشوى فعملنا صالحا وآخرا سيئا فهل عند الميزان نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون, سيئاتنا أن تكون حسناتنا في مقابل سيئاتنا ونخرج في المعادلة صفرا ونخرج, ونخرج في المعادلة لعني لا شيء معنا كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطون به يهنئونه بالشهادة ويهنئونه بما قدم لهذه الأمة من الخير من الفتوحات ومن بسط الأمني وغير ذلك مما امتازت به خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان يقول لهم يا ليت الأمر يكون كفافاً لا علي ولا لي يا, يا ليت الأمر يكون كفافاً يعني ما تبقى لا حسنة ولاش ولا سيئة ان تكون الحسنات في مقابل في مقابل السيئات ويخرج سفر اليدين من يا ليت الأمر يكون كفافا لا علي ولا ريا إذا كان أمير المؤمنين عمر يقول هكذا فماذا نقول نحن فماذا نقول نحن فنحن نعلم أن الحسنات يذهبنا السيئات وأن الإنسان عندما يعمل حسنة يكفر الله عز وجل بها الخطيئة إذن انتهت مهمتها هذه الحسنة تخمد نار المعصية فتاتي حسنة أخرى تخمد نار معصية أخرى فينتهي العمر كله وأنت في معركة بين الحسنات والسيئات فأين ما تقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا يمكن أن تقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى بعد هذه الاعتراضات الثلاث؟ يعني نعم تريد المقابل والجنة تريد المقابل والسيئات التي يرتكبها الإنسان تريد مقابلا بماذا تريد جنة ربك بفضله ورحمته لن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قلنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قيل ولا انت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني بفضل الله ورحمته لا تقول فعلت وفعلت فمن أسباب الهلاك ومن أسباب تيه الإنسان وغفلته أن يقول فعلت وفعلت فلا يقول فعلت وفعلت في الحسنات إلا الغافل عن عن السيئات كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عدوا سيئاتكم لو كان الإنسان يعد سيئاته أن لما فرح بحسناته ولا رجى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر كفافا لا له ولا عليه ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلموا ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي در رضي الله عنه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطط السماء وحق لها أن ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ومتى لذدتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى لوددت أني شجرة تعضل يعني في رواية ترميداذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أرى ما لا ترون يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على شيء من غيبه لأن غيب الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد إلا من أطلعه الله عز وجل عليه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغ رسالات ربه مؤحظة بما لديه وأحسى كل شيء عددا هذه مقدمة من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرى ما لا ترون وأسمعوا ما لا تسمعون ثم بين ما الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يرى قال أطت السماء وحق لها أن تأت صوتت معنى أطت صوتت السماء صوتا كصوت الرعد كصوت الرعد وحق لها ذلك لأنه ما في الأرض موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى جائر إليه جائر من الجوار وليس من الجور يجار بمعنى يلتج إلى الله سبحانه وتعالى يعني يبكي على الله سبحانه وتعالى قال والله لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذتتم بالنساء على الفورش أي ما تلذتتم بملذات الدنيا وشهواتها بسبب ذلك العلم وبسبب ذلك الخوف ولخرجتم إلى الصعودات أي إلى الطرق تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى يعني لو علمتم ذلك لو رأيتم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرجنا إلى الصعودات إلى الطرق وكلنا جؤار إلى الله سبحانه وتعالى وكنا غوات وكلنا غوات نستغيط بالله سبحانه وتعالى ونبكي عليه ولكن هذا الذي نشعر به من الراحة والطمأنية هو بسبب جهلنا بما كان وبسبب جهلنا بجباروت الله سبحانه وتعالى وعظمته وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه يعني أمثل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شدة خوفه وجؤاره بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه صلى حتى اندفخت قدماه أليس للنبي صلى الله عليه وسلم شغل؟ أليس للنبي صلى الله عليه وسلم أعذار النبي صلى الله عليه وسلم له أولاد ككل الناس وله نساء ككل الناس وله أشغال ككل الناس وله شيء انفرد به لم يكن لغيره من الناس وهو نزول الوحي عليه واتقال الوحي عظيم واتقال الوحي شديد ومع ذلك كله لم يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى طويلا عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى متملماً، عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى باكيا لدرجة أنه أحيى ليلة واحدة ليلة كاملة بآية واحدة ليلة كاملة أحيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد آية واحدة. ان عذبهم فإنهم عبادك. وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن, تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الآية وهو مستحضر في قيامه قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى مستحضر أمته مستحضر طلب المغفرة لأمته أن يغفر الله سبحانه وتعالى لها وأن يتجاوز عنها وأن يرحمها إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه الكلمة لمن كلمة من هذه في الأصل هي لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولكن استعارها النبي صلى الله عليه وسلم منه فقام بها ليلة كاملة استعارها منه بمعنى تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع نفسه في الموقف الذي وضع به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فكان يردد هذه الكلمة حتى حتى أصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة خوفه لله سبحانه وتعالى وخوفه من الله سبحانه وتعالى على أمته وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدمه كالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى انتفخت قدماه. فقيل له أتكلف هكذا أو أتكلف على في إحدى التأين أي أتكلف أتكلف هكذا أو أتكلف هكذا يعني ضبط هكذا وضبط هكذا أتكلف هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلأكون عبدا شكورا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لاحظوا هذه الملاحظة لاحظوا أن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى يتعبون نفسه والأولى به أن يكون مطمئنا لأنه ناجم لأنه مصطفى ما قال الله عز وجل ومن المصطفين إن الأخيار أي من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى والعادة تقتضي أن من اختير يأمن أن من اختير يكون في حماية هذا يكون في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حمايته الله سبحانه وتعالى ما دام الله قد اصطفاه واختاره ولكن هذه الحماوة وهذا الاستفاة وهذا الاختيار ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تشبثا بالله سبحانه وتعالى رغبة ورهبه خوفا وطمعا ما زاده صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدما وهنا ذكر له الصحابة رضي الله تعالى وسلم ميزة عظيمة جدا وهي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولم يكن هذا لأحدين من الناس لم يكن هذا إذا تاب العبد، غفر الله له ما تقدم ولكن ما تأخر ما قيل من الناس وما تأخر إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في درجة أخرى فوق هذه الدرجة وفي منزلة أخرى فوق هذه المنزلة ألا وهي منزلة الشكر افلا أكون عبدا شكورة. لأن المؤمن في سيره إلى الله وفي طريقه إلى الله يمر بمنازل يمر به خوف راجان شكر وصابر تأوبا زود تواكل رضا محبة يعني يبدأ من درجة الخوف التي, التي نتكلم فيها وهي البوابة لا ينجح إلا من خاف الله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا السلك وفي هذه الجماعة في هذا الطريق إلا بالخوف من الله سبحانه هو المفتاح ثم يترقى في تلك الدرجات حتى يصل الى درجة الدرجه الاخيره التي هي المحبه والخله افلا اكون عبدا شكور يقول المسلم إذا, ك... اذا زال الخوف ايزول الشكر معه اذا زال الخوف بقي الشكر اذا زال الخوف بقيت المحبه اذا زال الخوف بقي الرضا خوف رجا شكر وصابر توبه زهد توكل رضا محب أطلع أطلع مع هذه السلم سلم العارفين بالله سبحانه وتعالى سلم السائرين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى اكون عبدا شكورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا أن المؤمن لا يجلس أو لا يبلغ النهاية ما لم يموت لا يبلغ النهايه فيقول أنا وصلت كفاني من العبادة يعني يتعب نفسه بقيام وصيام وصدقة وغير ذلك من الأمور فإذا بلغ من العمر ستين عاماً يعني يأخذ تقعود من العبادة يأخذ من العبادة وينتهي الأمر لا كلما ازداد تقدماً إلى الله سبحانه وتعالى ازداد شغفه إلى محبت الى العبادة لله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله يعني سبحانه وتعالى ف الشكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان إذا غفر الله له ما تقدم به وما تأخر ما بقي له إلا أن يشكر الله سبحانه وتعالى وشكره هو الزيادة في طاعته شكر الله سبحانه وتعالى لا يكون باللسان أتقول أشكر لله أشكر الله وينتهي نعم يكون باللسان ولكنه الجزء الثانوي فيه الجزء الثانوي في الشكر هو شكر اللسان أما الشكر الحقيقي فهو شكر البدن فهو شكر سائر الجوارح بالطاعات بالعبادة بالقيام أفلا أكون عبدا أشكورا نعم هكذا يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم القمة في العبودية لله سبحانه وتعالى أنه ما عليه يعني التنم من واحد من هذوك هذوك ثلاثة اللي قلنا شكوناهم الجنة النعيم الذنوب تنم من واحد ما الذي بقي له لأن غفر لوما تقدم بي وما تاخر ليس في مقابل حسناة رسول الله صلى الله يس smoothie기 downs ولكن في مقابل حسناة رسول الله يسأل الله السلام الشكر يعني أن يشكر المنعم أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه واجتباه أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر له طريق الدعوة أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي ألان له القلوب أن يشكر الله سبحانه وتعالى الذي ألان له الأرض وألان له السماء وخطعت له الأرض وخطعت له السماء فبلغت دعوته صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بواجب الشكر تجاه الله سبحانه وتعالى وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق كان تقول عائشة رضي الله تعالى عنهاудان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعالمة النساء بالعالمة الصحابة رضي الله تعالى عنه وكثيراً ما صححت للصحابة وكثيراً ما استدركت على الصحابة كثيراً ما علمت وأرشدت رضي الله تعالى عنها وأردها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة ومعنى الديمة الشيء الذي يداوم عليه صاحبه الشيء الذي يداوم عليه صاحبه كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق تعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينشط يوما ويكسل اياما لم يكن ينشط في رمضان ويكسل في الشهور الاخرى لم يكن ينشط في الاعياد ويكسل في الايام الاخرى لم يكن ينشط في شعبان ويكسل في رجب وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ينشط دائما لطاعت الله عز وجل وعبادته لان ذلك بقدر معرفته بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال بصير رحمه الله تعالى في هذا المعنى من تتكلم على علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل ومعرفته بالله سبحانه وتعالى قال وإذا حلت الهداية قلبا نشطت لعبادة الأعضاء وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء إذا حلت, حلت الهداية قلب الإنسان وعرف الله وعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته فإن ذاته تنشط لعبادة الله عز وجل بخدر تلك المعرفه وإذا كان ذلك القلب يعني في المقابل في الاتجاه المعاكس إذا كان ذلك القلب غافلا عن الله سبحانه وتعالى فإن تلك الأعضاء يعني تكسل وتثاقل في القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك ما كان عليه المنافقون ما قص القرآن الكريم عن المنافقين أنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله الا قليلا مدبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والسبب في هذا عدم معرفتهم بالله والسبب في هذا عدم حلول الهدايه في قلوبهم ولذلك يثقلون في القيام الى العبوديه وذست بهم المضاجع كما يقول عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أران الهدى بعد العمى فقلوبونا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع إذا كانت المضاجع استقلت بهم يعني استقلت اجسامهم في فراشها فما يستطيعون القيام كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم يجافي الفراش معنى يجافي وهذه عباره قرانيه اخذها اخذها نعم اخذها سيدنا عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى من القران الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما ما ينفقون ومعناه تتجافت تكره من الجفاء هذه الجنوب ما تستطيع أن تنام يعني تتأقلب في في الفراش على جمر الغضاء كأنها على على النار ولا تجد راحتها ولذتها إلا في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى متبتلة خاشعة خانعة قانة لله سبحانه وتعالى هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا دا داوم عليه وتقول سيد عليشاء أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أيكم يطيق ذلك نعم وقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يوري الصيام حتى يقول الناس لا يفطر يعني أنه سيصوم الثهر كله وأحيانا يفطر حتى يقول لا يصوم يعني كان صومه صلى الله عليه وسلم وكان كذلك معتدلا ما اردت ان تراه صائما الا رايته وما اردت ان تراه مفطرا الا رايته وما أن وما اردت ان تراه قائما الا رايته وما اردت ان تراه نائما الا رايته فكانت عبادته صلى الله عليه وسلم متوسطه معتدله بحيث يزاول علامه كان يقوم به صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال عوف بن مالك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. فاستاكى ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فيمكت بقدر قيامه فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه ثم سجد وقال مثل ذلك ثم قرأ على عمران ثم صورةً, صورة يفعل مثل ذلك هذا الرجل يحكي لنا كيف كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عندما يقوم صلى الله عليه وسلم إلى عبادته فإنه يستاك وسواك من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي كادت أن تكون فرضا من السنن التي كادت أن تكون فرضا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. للرواد الوضوء للرواد صلاة. معنى لولا أنا شق على أمتي يعني أهمية السياك. فإنه أمر، ولكنه لم يأمر أمر إلزام، ولكنه أمر أمر ترغيب. فلو أمر أمر إلزام لما في لولا أنا شق على أمتي. يعني إذا أمره بالسواك يعني إلزاما ثم بعد ذلك يتودأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه سيناجي ربه القائم في جوف الليل يناجي ربه أي يخاطبه في سر لأن النجوى هي الكلام في سر الكلام السري فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يناجي ربه سبحانه وتعالى يستاك ويتودأ قال ثم بدأ فاستفتح البقرة أي طبعا بعد إيش بعد الفاتحة يعني إذا نفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وكبر وقرأ البقرة وإنما هو راوي الحديث رضي الله تعالى عنه يتحدث عما بعد البقرة عما بعد الفاتحة أما الفاتحة فمعلوماته نعم يعني مثل هذا الحديث ظاهره يوحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وليس الأمر كذلك وإنما هو يتحدث لنا راوي الحديث عما بعد الفاتحة أما الفاتحة فمفرغ منها قال فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل هنا يبين لنا أن الإنسان ينبغي أن يتجاوب مع القرآن الكريم أن يتجاوب معه هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى يتجاوب مع القرآن الكريم آية رحمة يسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنحه تلك الرحمه آية عذاب يتعوذ بالله سبحانه وتعالى يعني يتفاعل, يتفاعل مع القرآن يعيش مع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر أن يصل إلى رأس الحزب أو إلى رأس الربع أو إلى رأس السوره أو إلى رأس القصة أو إلى مكان فيه وقف تام أو الوقف الكافي وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن كيانه كله قرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستحضر تلك المعاني كأنها حقائق أمام عليه وهي في الحقيقة حقائق لأن ما أخبر به القرآن الكريم حقيقة لا ريب فيها ولا شك فيها هي أصدق عندنا من رأته أعيننا ما قاله القرآن الكريم هو أصدق من رأته عيناك لأن القرآن الكريم لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أما العين فقد يخيل إليها أحيانا فقد ترى شيئا غير موجود وقد يغيب عنها ما هو, ما هو موجود إذا لا تصدق العين دائما ولكن القرآن الكريم مصدق دائماً في بداية ونهاية اذا لو قرأت أنت آية رحمة ثم دعوت هل تبطل صلاتك؟ لا أبداً آية رحمة آية عذاب وتتعود أليس الله بأحكم الحاكم وتقول بلى هل يتغير شيء في صلاتك؟ أبداً لا هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش مع القران كله وليس مع صورة واحدة أو صور او صور وإنما مع, مع القرآن كله آية رحمة يدعو الله عز وجل أن يرحمه آية عذاب يدعو الله عز وجل أن يعيده من النار إلى آخره قال ثم ركع فما كتب بقدر قيامه الله أكبر إذا كان قيامه طويلا فركوعه صلى الله عليه وسلم أعظم لأن الإنسان قد يتحمل قياما طويلا ولكنه لا يتحمل ركوعا طويلة. يعني يركعوا بقدر صوره البقره يقرئ يركعوا بقدر ما يقرا واحدكم خمسه احزاب لين يعلم ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو راكع وساجد يعلم أن هذه الحاله التي انفرد بها الله سبحانه وتعالى وابرزها من خلال سائر الاعمال يا ايها الذين امنوا يركعوا ويسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا خير لعلكم تفلحون فجمع كل عبادات في قوله واعبدوا ربكم وجمع كل الخيرات في قوله وفعلوا الخير، ولكنه برز وبين الركوع والسجود الركوع والسجود لمنزلتهما في عبادة الإنسان ولمنزلتهما في حياة الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم يركع مثل ما يقرأ أحدكم سورة البقرة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله كله ركوع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عنده شغل، ما هذا شنو ضفت مليون شيء العمل، آه؟ ما عنده التوقيت، التزامات مع الناس، التزامات مع الوفود، التزامات مع الجيش، التزامات مع الفتوحات، هذا كله موجود، ولكن حق الله سبحانه وتعالى أيضا له نصيب في حياه رسول الله صلى الله عليه وعلى نحن نلوم الظروف ونلوم الزمان ونلوم المكان ولكن لا نلوم انفسنا ما لك لم تلتزم بوقت محدد فيقول لك انا الظروف لم تسمح فهو يعيب بش؟ الظروف والظروف هي الظروف لا تتغير ولا, ولا تتبدل ولكن الذي يتغير ويتبدل هو الانسان هو الذي يستطيع ان يلتزم او لا يلتزم هو الذي يستطيع ان يجهد نفسه من اجل القيام بما التزم بما التزم به أو لا يصعب نفسه في, في, في ذلك هذا هذه أمور أن ينبغي أن يستحضرها المسلم في جميع مناحي حياته باشي عرف قيمة الوقت وأن الوقت ينبغي أن يستغل في ملتزم فيه به الإنسان وإلا ضاع الوقت ولام العبد الوقت والذنب كله يعود على مدى على العبد الذي لم يستطع أن يستغل وقته قال يقول سبحان ذي الجبروتي والكبرياء والعظماء هنا اختار القاضي عياد رحمه الله تعالى هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه عنه أدعية مختلفة تسبيحات مختلفة في الركوع والسجود ولكن اختار هنا التسبيحة المناسبة للباب نحن في باب الخوف والخوف يناسبه الجبروت والكبرياء والعظماء يعني فاختار هذا الدعاء المناسب لهذا لهذا لهذا الباب قال ثم سجد وقال مثل ذلك سجد قال مثل ذلك اي وما مثل ذلك فيكون لنبي صراسم كانت صلاته وركوعه وقيامه وسجوده قريبا من السواء فاذا اقتصر في القراءه يقتصر في الركوع والسجود واذا اطال في القراءه اطال في الركوع والسجود وهكذا تكون صلاه قراءه صلى الله عليه وسلم قريبا من من سجوده وركوعه ولهذا قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى عليه ولا حد في اللبس في ذلك يعني عندما يتحدث عن الركوع يقول لا حد في اللبس الانسان الذي يصلي طبعا بنفسه ليس الذي يصلي بالناس الذي يصلي بالناس يراعي حوالهم ويرعى ويرعى ضعيفهم وكبيرهم وذا حاجه وغير ذلك ولكن الذي يصلي بنفسه لا يراعي هذه الامور يراعي حاله فقط وحاله ينبغي أن ان يخضع لله سبحانه وتعالى أن يمتعها بالوقوف والركوع والسجود بين يدي الله سبحانه, سبحانه وتعالى فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في سجوده قال ثم قرأ آل عمران ثم سوره ثم سوره يفعل مثل ذلك يعني أنه ركع في البقرة وركع في آل عمران وركع في النساء وركع في المائدة وركع في الأنعام وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل سوره بماذا؟ وعن حديفة مثله قال سجد نحو من قيامه وجلس بين السجدين نحو منه وقال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدان حديفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حكى لنا هذه القصة في يوم من الأيام أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العيشة قام الناس وذهبوا لحال سبيله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كبر في المسجد لي قال حديفة رضي الله تعالى فكبرت في جانبي قال فقرأ سورة البقرة هي مشكلة صحبه يقرش يبرك ويركع ويربح معه ويمشي في حالاته وفين ينعس ولكن قال لك فقرأ فدخل في سورة البقرة فقلت عند الآية المائة يركع قال فتجاوزها عند الآية المئتين يركع قال فتجاوزها قال قلت عند اختتام الصوره يركع قال فدخل في آل عمران قلت عند نهايتها يركع فدخل في صورة النساء قلت عند وهكذا قال فحتى هممت بسوء فقيل له بما هممت قال أنا جلس واتركه يجلس ويخليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبر. ولكن هل فعل؟ ما يستطيع أن يفعل الصحابين جليل حديث رضي الله تعالى عنه ما يستطيع أن يفعل قال حتى هممت بسوء أن وأتركه قال فصل النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات فجاء بلال فآذنه بصلاة الصبح صلاة العشاء صلاة الصبح أربع ركعات وآذنه بلال وصل الله الصبح وراح لحال سبيلهم هكذا كانت عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب خوفه من الله سبحانه وتعالى وشدتي تعلقه بالله سبحانه وتعالى كانت عبادته ليكون من, من عباد الله عز وجل الشاكرين سأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني واياكم بخوفه أن يزين سلوكنا وأخلاقنا وتصرفتنا بخوفه لأن زينة التصرفات هي الخوف من الله كما يقول سيدنا علي الخوف من الجليل زينه التصرفات بمعنى التي تكبح الإنسان عن المعصية وتشجعه على الطاعه هي الخوف من الجليل الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني لو اياكم من خائفين لله امنين من مكر الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من نصر الله بقلب سليم واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين